سميت بالرحمة ذاتك وجعلتها في صفاتك وجعلت رحمة واحدة بين كل مخلوقاتك في دنيا فيها كنت بتلطف بينا كنت بتنجينا كنت احن علينا من أم على عيالها يا رحمن يا رحمن يا الله